بسم الله الرحمن الرحيم فصل في الرد على وجهنية المعطلة القائلين بأنه ليس على العرش إله يعبد ولا فوق السماوات إله يصلى له ويسجد وبيان فساد قولهم عقلا ونقلا ولغة وفطرة والله كان وليس شيء عير وبرى البريه وهي لوح لذاني فسن المعطل هل برا خالجاً عن ذاته ام فيه حلثاني لا بد من احداهما والنا هي عينه ما ثم موجودان ما ثم مخلوق وخالق وما شيء مغاير هذه الاعيان لا هل ما ثم مخلوق وخالقه وما شيء مغاير هذه الاعيان لا بد لا خلوا خلوا لا بد من احدى ثلاث ملا من رابع خلوا من الروغان ولذاك قال محقق القوم الذي رفع القواعد مده العرفان هو عين هذا الكون ليس بعيني الا وليس مباين الاكوان كلا وليس مجانبا إذا لا فهو الوجود بعيني وعياني إن لم يكن فوق الخلائق ربها فالقول هذا القول في الميزان إذ ليس يقال بعد إلا الله وقد حل فيها وهي كلام داني والروح ذات الحق جل جلاله حلت بها كما قالت النصراني فحكم على من صاح هذا القطار من الله أراد بها أو هذا الفصل أراد به الرد على الجهنية الذي المعبد الذين يقولون إنه ليس الله فوق كل ليس الله فوق العرش ليس الله فوق العرش فأراد رحمه الله أن يلزمهم بأحد أمور ثلاثة يقول فصل المعبد نعم والله كان وليس شيء غيره وبر البرية ويهدوه الثاني هذا صحيح الله كان وليس احد شيء غير يعني الشيء كان ولم يكن شيء معه ولا قبله سبحانه وتعالى وبر البريه يعني خلقه والبريه الفعل بمعنى مفعوله فسر المعطل هل يرى هل براه خارجا عن ذاته ام فيه حلت كله؟ هل برى البريه خارجا عن ذاته او برى البريه في ذاته يقول ذاني لا بد من احداه ذاني ما هو المشار اليه ما هي انها خارجا عنه او في ذاته لا بد من احداه او انها هي عينه هذا الاحتمال الثالث ما ثم موجودان ما ثم مخلوق وخالقه وما شيء مغاير هذه الأعيان لا بد من إحدى ثلاث ما لها من رابع قصة الثلاث أن نقول إن المخلوقات هي عين الخالق أو نقول خرجها في ذاتي خلقها في ذاتي أو خلقها خارج ذاتي قسم عقلي لا يمكن أن تجد قسم رابعا ولهذا قال خلوا عن الروغان لما رأى أهل وحدة الوجود أن هذا التقسيم حاصل قالوا قال ولذلك قال محقق القوم الذي رفع القواعد مدعب الثاني هو عين هذا الكون يعني قال إن الله عز وجل هو عين هذا الكون ما في خالق ولا مخلوق الكون خالق الكون خالق مخلوق فالكون هو الله صلى الله عليه. وسبق لنا انهم قالوا السماء هو الله والارض هو الله والله هو الله والبعير هو الله نعم هو عين هذا الكون ليس بغيره انا وليس مباين الاكوان إذا قال ليس مبائن أكواني يعني ليس بائن من الخلق لازم أن يكون هو الخلق كلا وليس مجانبا أيضا لها فهو الوجود بعينه وعيان قال ابن القيم إن لم يكن فوق الخلاء ربها فالقول هذا القول في النزام يعني إن لم نقل إن الله فوق كل شيء صار هذا القول هو القول يعني هو القول لأم الراجع في الميزان يعني معنى ان لم نقل إن الله فوق كل شيء لازم أن نقول إنه عين كل شيء نعم لأنه إذا قلنا إن الله ليس فوق, فوق السماوات ليس فوق الخلق ولا عن يمين ولا شمال ولا تحفظ ولا أمان ولا خلف وش لازم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 ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمائة وألف